باسم الآب والادم والروح القدس الإله الواحد امين اريد ان احدثكم في هذه الليلة المباركة عن شخصيات في قصة الميلاد ميلاد المسيح. في انواع من الشخصيات في قصة الميلاد شخصيات من اليهود ومن الامم اللي من الامم ذل المجهوس وفي شخصية ملك هو هيرودس وناس من الشعب هم الرعاة وفي ملاكه وبشر والملائكة ظهرت في احلام وفي رؤى حقيقية واحيانا وجد وحش من الله كما قيل ان في وحي للمجوس وفي وحي الى سمعان الشيخ وفي نساء في قصة الميلاد على انواع عذراء اللي هي الخديثة مريم وامرأة متزوجة هي الى صبات وامرأة ارملة هي حنة النبي في سغار وعجائز. سغار زي السيد مريم خميس شربة صغيرة، وعجائز زي سمعان الشيخ وزي زكريا والي سوار. وطبعاً في كهنة زي زكريا، وفي رجال بين زي الكثبة. عايز اقول في فرق بين يوسف ومريم في الملاك اللي كلمهم اللي كلم كل واحد منهم يوسف كلمه الملاك في حلم اما مريم العذراء فظهر لها الملاك ظهورا يوسف كلمه الملاك بعد بعد حمل مريم ومريم بشرها الملاك قبل الحمل لان لو لقيت نفسها حبلة كان من غير بشارة الملاك كانت متصارف جدا متفعاً. فكان من اللائق ان يبشرها قبل الحمل حتى اذا حملت اذا حبلت يعني تكون مطمئنة نفسيا ان الحبل بتاعها من الروح القدس اما يوسف النجار فتكلمه بعد الحبل في كل هذه الشخصيات في قصة الميلاد نرى امورا ثابتة منها كلمة الخلاص المسيح الرب التسليح الاتباع المعجزة الكشف الفضائل الانتلاء من الروح القدس النبوءة خلاص الامن الحاجات دي هنشوفها بالتفصيل ان شاء الله من جهة النساء العذراء مريم تمثل حياة الصهارة والنقاوة تمثل حياة الاتضاع وحياة التسليم الاتضاع بأنها تقول هو ذا أنا أمك الرب أنا عبد لربنا ما قالش أنا أم وحياة التسليم في عبارة ليكن ليك قولك وتظهر ايضا في تيراثها حياة الخدمة لما سمعت ان علي صباط حبلة في الشهر السادس، ذهبت وحدث معها ثلاثة اشهر الى ان ولدت في رحلة شافة في جبال يهودة وكانت تخدمها على الرغم من كرامة وفيها أيضا حياة التسليح ومعروف التسليح حتى اللي قالت تعظل نفسي الرب وتبتحج روحي بالله مخلصي وقالت القدير صنع بيه عجائد لأنه نظر إلى اتضاع أمتك وتقصد باستضاع أمتك نزلت زلت أمتك أو صغر شأنحك مش اتضاعي يعني صبيلها ما هتكلمش عن مصابعة عمتك اتضعها يعني يعني حاجة بسيطة يعني وتظهر ايضا في حياتها قوة المعجزة ان بالصوت سلامها في اذن علي ثباث امتلت علي من الروح القدس وتظهر في حياتها ايضا الصمت والتأمل كما ورد في لوقة 2.51 وفي لوقة 2.19 كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها الله. قلبه انا بذكر هذه الاشياء في قصة الميلاد مش في حياة العزراء كلها ما ظهر بس في قصة الميلاد وكل الكلام اللي قلناه في لوقة واحد ولوقة اثنين ما يزيدش عن كده الحاجات العجيبة ايضا في حياة مريم طاعت مريم للشريعة وللنموث يعني نقرأ في لوقا 22 هذه العبارة العجيبة ولما تمت ايام تطهيرها حسب الشريعة ذهبت تقدم زبيحة كيف يمكن انها تطبخ عليها حكاية تقم الايام تطيرها بينما هي حبلت من الروح القدس وليست محتاجة اصلاقا الى تطير ربما دي درس للنساء اللي ساعات نقول لهم حرام في الايام اللي كذا كذا كذا يحتجوا ويتعبوا ويزعلوا ويتنقشوا ويجتلو ويقولوا فيها ايه ماذا شيء طبيعي يعني انا مشايز اخش في الموضوع ده لكن عايز كل ما المرأة تتعب من النحية دي تفتكر عبارة عبارة اللي قيلت عن العزراء مريم ولما تمت ايام مفتيرها في هذا الاطداع تذكرنا ايضا باستضاع ابنها ربنا يسوع النسيح حينما ذهب الى معمودية التوبة وهو غير محتاج الى توبة وانما قال لكي نكمل كل بيت دي كلمات مختصرة عن الازراء مريض الشخصية التانية من النساء الي ثبات اليت ثبات في فرق ذي لكن في فرق بين الروح القدس بالنسبة لألي ثبات والروح القدس بالنسبة لمريم العذراء في قصة الميلاد في قصة الميلاد الروح القدس حل اقنوميا على العذراء مريم على لان لأن بقوة الأقنوم يكون جسدا في داخلها ويصفرها من الخطيه الأصلية اثناء الحمث حتى لا يرف بنها شيئا من الخطيه الأصلية لكن أليس بعض كان الحلول عليها في او الامتلاء من الروح القدس موهبة مش اقنوم هذه الموهبة بالنسبه لسباب اعطتها الايمان والكشف يعني الايمان والكشف يعني لما قالت للعزراء مريم طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب عرفت منين انها ام الرب وبالايمان عرفت منين انها امنت بما قيل لها نوع من الكشف ايضا معرفتها بان الجنين ارتقى باكتهاج في بطنها نوع ايضا من الكشف وكذلك بالنسبة لها تسمية الطفل بيحظها برضو نوع من الكاشف لان الملاك قال ذكريا وتسميه يوحنا لكن ذكريا كان صامت مش قادر يتكلم فما قالش لكن كشف لها وبعدين هلولها ليه بتسميه يوحنا اللي حواليها زي ما فيش واحد من عاشي رفق تسمى بهذا الاسم ألقى لهم لا يسمعوا لهم عمل كشف برضو عملية الكشف عمل من الروح القدس الكشف اللي هو revelation سفر الرؤيا بنتسميه revelation بالانجليزي لكن معناه برضو كشف ان ربنا بيكشف امور الله كشف لي ما سوف يكون سادت واحدة في النساء حنى النبي كانت نبي يعني اذا بيقول ان حنى دي اخر نبيات العهد القديم اخر نبيات العهد القديم اول وحدة في العهد القديم قيل انها نبية كانت مريم اخت موسى النبي في سفر الخروج في قصة العبور يقول مريم النبية اخذت الدفس بيديها وقعدت تغاها النساء الخيل وركاب الخيل ترحهم في البحر العالم فحل دين نبية اخر نبيات العالم الخليم وكانت عابدة ومتوحدة ولا تفارس الهيكل 84 وثمانين سنة بعد بكوريته قدت مع سبع سنوات في انسانة بعد ما زكا يطلطها تعت في حزن وتعب وبكة لكن بيت قعدت أع الهيكل عابدة بأسوام وطلبات نهارا وليلا عجيبة حنى النبي وايضا وقفت تسبح الله انا قلت لكم ان فيه تسبيح في غالبية شهقيات قصة الميلاد فبرئة من لها تسبيحة وحنى النبي وقفت تسبح الله ايضا وتكلمت واحيه منتصره الفداء فداء دي ما انفش في القلاع بعد كده ندخل في الملائكه اتكلمنا عن النساء اولا من اجل خاطر النساء اللي موجودين معنا لكن يعني بالحقيقة ما خبش عليكم من اجل خاطر السيدة العنذراء لانها اول النساء في الشخصية الملائكة الملائكة كلموا يوسف النجار وكلموا زكريا الكاهن وكلموا الرعاة بالنسبة ليوسف النجار ظهر له ملاك في حلم وقال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك اليه طبعا يوسف دركته اقل من مريم مريم يصير رحمة له لكن يوسف يعني مع احتراما من الكبير له ومع التشرف عن نبيه ومع طلة الكنائس اللي بنيناها على اسمه لان العدرة صغت على على موضوعه وخدت الجو كله لكن هو مهما كان يعني خطيب مريم ولكن مريم في مستة اكبر منه بتفكرني بمركز زوج الملكة في بعض الدول الملكة هي كل شيء وزوج الملكة ده يعني حاجة كده صبر نيك دايوش في مستة 8 ثلاث ماتة واحد عشرين ظهر ليه الملاك والأسر في حلم قال له لا تخف ان تأخذ مرم امرأتك اليك وفي متى 2-13 ملاك الرب ظهر له في حلم وقال له قم وخذ الصبي وقمه انتهى بالمس وبعد كده ظهر له الملاك في متى 2-13 انه يرجع بعد موت سيروس فظهر له في حلم جي الملائك الملاس ظهر للذكريا ظهر يوسف في نوع من الطمأنة والإرشاد الطمأنة والإرشاد يعني يعمل ايه وديت توريني ان احيانا حينما لا يوجد من يرشد انسان ربنا بيبعث الملكش بالنسبة الذكرية كان للبشارة ظهر له عن يمين مذبح البخور وعشان كده انا بقول باستمرار للاباء الكهنة لما يقفوا حوالين المذبح. يقف على يمين المذبح مش على اشمال الملاك ظهر له على يمين مذبح الجهور وبشره بميلاد يوحنا. ولكن مش قدت الملاك ظهر له كبشارة ظهر له كبشارة وايضا كعقوبة يعني اول واحد اخذ عقوبة في فلسة الميلاد هو هذا الكاهنة زكريدي مع ان الكاهنة جاء الخدام الله لكان ربنا بيش بتعمه جميل الحق يعني الحق زكريه الحق الأخبوب ياخذ أخبه لما جاء ازاي جيله ابنه هو رجل كبير في السن بينما كان فيه حتى قبل كده انها ابونا ابراحيم اب الاباء جاله ابنه مقرير في السن الملك عشان يعاقله قال ان في الكلام قال له بالمقدمة قال له انا جبرائيل الملك الواقف خدام الله انت مش عارف بتكلم مين مش عارف مين بيكلمك انا جبرائيل الواقف خدام الله هتفضل صامت لغاية ما يجيلك اب هو تفتقلوا الملاك كلهم حنية يعني طبطبا وقت اللزوم الملك وهو حنين يخبط الخطة تيجي في المليان كد على طول بتشك وكهن مش عارف كذاب مش عارف قصة أبينا إبراهيم أنا جبرائيل الواقذ قدام الله طيب هو اللي ما نفعته لكن مع مريم ما عملش كده ظهر الملاك في قصة يوسف النجار في قصة ذكرية في قصة العزراء في قصة العزراء اول حاجة تحية احترام تحية احترام وبشارة واقناع الثلاث حاجات تحية هنا اثنين تحية واهترام وبشاره اثنين قال السلام لك اياتها الممتلئ نعمة الرب معك مباركة انت في النساء عارفه بيكلمين بالعزراء دي سيدة الملائك بنقول لها سموت يا مريم فوق الشاربين وعلوت يا مريم فوق الثرافين فالملك بيكلمها الكرام لائق السلام لك إيجادها الممتلئ نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء للأسف الأخوة الفروتستان يقولوا المنعم عليهم لا منعم عليهم ممتلئ نعمة احنا بالإبت تقول اسميه نكمس يعني مملوء بالنعمة وبعدين قال لها انا قلت تحية واحترام ويجي في البشارة والاقناع البشارة والاقناع يقول لها ايه الروح القدس يحلوا عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله وحقيت القدوس المولود منك معناه ان المسيح ولد بدون الخطيه الاصليه للأسف السهفيين الاصران فاسي يقولوا ان المسيح ولد بالخطيه نشي كلمة القدوس المولود ماكي يدعى اتنا الله وبعدين علشان يقنعها ايضا قال لها هو ذا قلي سباك قربتك قبل في شيخوكك وقال ليس شيء غير ممكن عند الله العزراء السنة يبقى الملائكة مع يوسف الملائكة مع زكريا الملائكة مع عزراء نلاحظ ان الملائكة ايضا اعطوا اسم يسوع واعطوا اسم يوحنا فالملائكة اللي بشر يوسف قال له ان مريم ستحبل وثالث ابن وتدعو اسم يسوع لانه يخل الشعبان من خطاع وبرضه اجي في البشارة اليوت في كلمة الخلاص لانه يخل الشعبان من خطاع وبالنسبة الزكريا قال له ابن وتسميه يحني. يعني اسم يسوع تسميه من الملاك واسم يوحنا اسمي من الملائكة بعد كده جات الملائكة وبشروا الرعاة الرعاة كانوا رعاة متبدين يعني بدون بدون فيها يحرسون حراسات الليل ناس مهتمين بالرعية بتاعتهم وبيحرسوا حراسات الليل مرت الرب وخص بهم ومجد الرب أضاء حولهم تعبير جميل لوجود مجد الرب أضاء حولهم وقال لهم لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب الملاك في سبشيره ليوسف قال ان يسمى يسوع لانه يخلص شعبهم الخطيئهم وبالنسبة للرعاة اللهم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب وبعد كده ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المد الله في الأعلى والأرض لم دون صلاة. يبقى في تسبيح بالنسبة للملاكه تسبيح بالنسبة للعذراء. وهتشوفوا التسبيح ده. والخلاص موجود احنا. برضو في تسبحه العذراء قالت تفتح قوحي بالله مخلصي. يبقى الخلاص في تسبحة العزراء الخلاص في بشاة الملاك ليوسف يدعى اسمه يسوع لانه يخلص الشعب من خطاياهم الخلاص في البشارة للرعاة ولد لكم مخلص حتى الخلاص في تسبحة زكريا زكريا الكاهن سبح ربنا واستخدم ايضا الفاظ الخلاص قال ان الله استقد شعبه والصنع في دائمه وقال اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة وفي بيت داود عن, عن المسيح لان المسيح هو من صبت يهوزم بالجوود ومكانش بيتكلم عليه حالي وقال خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا وقال عن ابنه وانت ايها الصبي نبي العلي شدعة لانك تتقدم امام وجه الرب هنا اعترض لهوت المسيح لتعد تركه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بغطان خطيئهم يبقى كلمة الخلاص تكررت في تسبحة العزراء تكررت البشارة ليوسف تكررت في تسبحة زكريا الكاهن تكررت في البشارة للعصف من جهة الرجال تكلمنا عن وذا كان كاهن متقدم في الايام واستجاب الله بالبسوء واداله افر وعقبه وامتلأ من الروح القدس الروح القدس كان يعمل في خصة الميلاد جدا كان يعمل في خصة زكريا الكاهن زكريا الكاهن امتلأ من الروح القدس عليه الصباح انتلأت من الروح القدس يوحل المعمدان وهو في بطه أمه انتلأ من الروح القدس كما ورد في لوقا واحد كمسا عشر السيدة الأزراء الروح القدس حل عليها اثنونيا الروح القدس كان يعمل نيجي لرجل الآخر هو سمعان الشيخ شوفوا الكلام ازاي الروح القدس داخل في الخارج كان رجلا بارا والروح القدس كان عليه وبعدين بيقول: اوحي اليه من الروح القدس انه لا يرى الموت حتى يعاين المسيح الرب واتى بالروح الى الهيكل يجين ايه اكتر من كده في عمل الروح القدس وكلمة أوحي إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يرى المسيح الرب برضو في ولادة ربنا يسوع المسيح كلمة المسيح تكررت الملاك قال للرعاة ولد لكم في بيت داود مخلص هو المسيح الرب وهنا أوحي إليه من الروح القدس أنه لا يرى الموت حتى يرى المسيح الرب من جنس التسبيح يقول بارك الله وقال الآن طفل عبد بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصت وأدي خلاصت جت مرة ثانية بالنسبة لسماع الشيخ وبيقول خلاصت الذي أعدته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم جميع الشعوب والأمم يبقى خلاص الامم وردت ايضا في تسبحة السمعان الشيخ من جهة النبوءة اخذ السيد المسيح على الزراعيه وقال هذا قد وضع للسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم وقال لمرن العزراء وانت يجوز في نفسك سيء قال الملائكه اشتغلوا مع يوسف النجار ومع زكريا الكاهن ومع الرؤى وفي حلم للنسبة للمجوس وبالنسبه لليهو من باقي الرجال اللي هنتكلم عنهم الملك هيرودس وده اسوأ شخصية في اللي موجودين الملك هيرودس لما سمع من المجوث انه ولد ملك لليهود بيقول اضطرب وكل عرشيب معه دي تقريني حاج عجيب المسيح بشرى بما المسيح بدل ما يفرح يضطرف دل ملك قال للرعاء وبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب وده يضطرف وكل قرشي معه اذا دخلت الذات الايجو اذا دخلت الذات اضطرب الامتان من الداخل واصبحت اسباب الفرح بالنسبة له اسبابه ازاد خايف على ملكه طب في فسل مولود خايف على ملكه طب في فسل مولود يعني فين لما يكبر ويبقى ملك يقول ان من زمان ده هو ودع ب بحوالي أربع سنين كده وأربع خمسة بالكثيرة لأن النسيح قعد أربع نصر ثلاث سنين ونص وبعدين الملك في حلم ظهر ليوسف وقال له ارجع لأنه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي كل ثلاثة ونصر سنة ونصر في المروحة وفي النجو على بل ما مشقوا يدوب خمس سنين وكان مات يرود اتقرب ليه؟ في اي فعل ملكه؟ ده بيذكرني ان في اليوم الاخير لما ييجي السيد المسيح ناس كتير جدا يكونوا فرحانين بملايك المسيح وناس سمين يبقوا كايفين يقولوا للجبال غطينا والاتلال وسخوتي علينا من غضب ربنا راح يسأل نفسه لم يجي المسيح هيكون هو فرحان ولا مضطرق بل لما لم يجي المسيح في اليوم الاخير لم يجي المسيح في يوم وهو يوم الشخص يعني فارغ العالم يكون فرحان ولا مضطرق في رودة الطرب وجميع اورشين معه اذا هو ما كانش فرحان بالرب وما كانش عنده ايمان لو عنده ايمان بالمسيح كان يفرح لكن ما كانش عنده ايمان وبعدين لما قال لك كتب هو حيولت فين وكتب قالوله النبوة عنده في بيت له لست الصغرة في مدن يهوزة لان منك يخرج مبدبر يرعى السعيد يعني منك يخرج المدين برضو لم يتعز من النبوة ولا الكتب ايضا اتعز ايضا غير انه ما ايمان ولا ينتظر الرب ولم يتعز بالنبوات كان عنده ايضا الكذب والمقر الكذب وايه والمكر لان علل روح روحه لي عليه ولو عرفتوا مكانه قولوا لي على لكي اتي انا ايضا واسجد له ملك ويكذب ويمكن ده انت اللي بيقول له احسن اخلاق ملوك لكن ده طلع يعني فلس مش بتعملوك ده مش اخلاق ملوك يكذب ويمكر ويقول آتي أنا أيضا أذل له لذلك الوحي الإلهي رد على مقله وكذبه فإن أوحي إلى الموجود في حلم ما ترجعوش في نفس الطريق ليهود فرجعوا من طريق آخر وكان أيضا رجلا قاسي القلب جدا وديكتاتور في حكمه. لأن عمر بقتل كل أصفال بيت لحظ لغاية ابن السنة عشان كده ربنا أصدر أيامي يعني بعد ميلاد المسيح حوالي أربع خمس سنين كان هو أنتك بقي من الرجال المجوس المجوس اتوا من المشرق وكانوا يمثلون قبول الامم يعني لما نقول مين اول جماعة من الامم قبلوا في العهل الجديد نقول المجوس جم المشرق واختادهم نزل وهذا النجم لم يكن نجما عاديا لانه جاي من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال وليست هذه طبيعة النجوم النجوم بيتحركوا من الغرب للشرق وايضا كان يقص في حين معين ويتحرك في حيب معين وليست هذه طبيعة النجوم العادية ولذلك السديس يوحنى ذهبي الفم في شرحه لانجيل مرسة يقول ان دي قوة الهية ظهرت على هيئة نجم لألا يظن البعض أن ربنا مواطع لشغل التنجيم والأجاد لا لقوة إلهية ظهرت في هيئة نجم ونجم عجيب في لمعانه ومش بس عجيب في لمعانه ده يقول وقت اختشهم ووقف حيث كان الصبي مش ممكن وقت في السماء لأنه في السماء بنشوف الأمر وبيشوفوه في كل البلاد ولا يمكن ان يُعين مكان تحفظ لكن وقف حيث خلو الصبيعي يعني نزل كده كده لغاية لما بقى أصاب المكان اللي فيه الصبي هؤلاء كان عندهم ايمان وبساطة قلب كان عندهم ايمان وبساطة الخلط وايضا برهنوا على ايمانهم في انهم سجدوا للطفل يسوع وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومررا الذهب رمز لملكوته لكونه ملكا واللبان الذي منه البخور رمز لكهنوتو دي ملكوته دي كهنوتو والمر رمز لآلامه وفدائه وبرضو ده نوع من الكشف اللي ربنا يخليهم يقدموا حاجات جيدة ودول يذكرونا بما ورد في سفر الرؤي الصح سبعة من كل الامم ومن كل القبائل والشعوب فكان اول ناس من كل الامم والقبائل والشعوب هم المجووس وايضا ما ورد في انجيل مرقس بالصح 16 اي 15 لما ربنا قال لل تلاميذ القديسين اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها نفس بهذا هذا الصلاه يا e so se ona so ne ona naravno da je odinstenz der in sus one na entekeri ne on ne znamo ona ina na da se ti da re se mi se mi se to se davvero aree concreta ho il raccomandio di Sayotnal Baba Masino tenendo nel notene del madam no da te stessa corrono genno sono يا بسم اسمه اسمه اسمه اسمه الله من شهد ليقسم من قسم ليشهد من شهد ليقسم من شهد ليشهد من شهد ليقسم من شهد ليشهد من شهد ليقسم من شهد ليشهد من شهد ليقسم من التي ترفعها من كل حين من شهد ليشهد من مريم وكل في الملائكة والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعافدين والقديسين الذين ارضوا الرب باعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذه اليوم الصاحر وبركة القديس ماري ماركوز وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة القديس انبرويس وبركة سيدا العزراء اولا وآخرا بركاتكم المقدسه وحباتكم ومعاناتكم ورحمتكم ومشفعاتكم فلتكن معنا كلنا امين دفرسوس من امين تسو كورن سيتيري نيمينان سيكيرين سيبنانا سيكيرين جخانوفينالهور جييسو كاتيغوم نيميونن تزونن في اماه شينين الله اللهم علمنا صادقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمه يا ثيما لقد تكون مشيئةكم في السماء لنا جنوبنا كما نفعل نحن ايضا من الذين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يا ربنا كان لك المجد رب حب الاب ونعمة ابن الوحيد وشرف وشرفه الروح القدس ولاشارك تماهلت الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلامه الله